بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمون اللهم أم حسب الذين يعملون السيئات الذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرا عنهم سيئاتهم ولنجزيانهم ولنجزيانهم احسنا الذي كانوا يعملون والصلين الانسان بوالديه حسنا وان ان ادكنتي تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم شيئا انهم لكاذبون وليحملن يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 ابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ان تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فبتغوع ان عند الله الرزق واعبدوه واعبدوه واشكروه اليه ترجعون وان فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء المبين أو يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض ف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 رَحْمَتِي وَأَولائِكَ لَمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَوْ حَرِّقُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَن اللَّهُ مِنَ النَّارِ إن في ذَلِكَ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 فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم وجعلنا في ذريتهم وَاَتَى الْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ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 فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لا انه وأهله اهله إن الامراه كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم, سيئ بهم ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لا تخف ولا تحزن عَدَاوَةٌ منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من رَسُولًا مِنْهُمْ فَتَوَلَّوْا على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطه بالكافرين يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَا لا نبوء أنهم من الجنة غرفا، لا نبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من ذابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر لا يقول الله فإن لا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم نَّنَزِّلْ من, مِنَ السَّمَاءِ مَا فِيهِ الْأَغْضَانُ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 116. ليكفروا بما آتيناه وليتمتعوا فسوف يعلمون 117. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباق ليؤمنون وبنعمة الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افترى افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا والذين وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِينَهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ الله الدكتور محمد